انحسبتم ان فتركم أن ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتقوا من دون الله ولا رسوله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبقت أعمالهم وفي النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الذين يؤمنون بالآخرة يقيمون الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشَ إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اجعلتم ثقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كما آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستعون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأموالهم بأموالهم وأموالهم أعظم درجة عند الله وأولئك هُم